الدرس الثامن والسبعون التدريب الثاني اقرأ الفقرة ثم ضع علامة صحيح او خطأ جميل طبيب سوداني قادم من السودان الى السعودية جميل قادم للعمرة هو واسرته على طائرة الخطوط السعودية رقم الرحلة أربعمائة وأربعة وثلاثون فقد جميل حقيبة كبيرة وحقيبة صغيرة في مطار جدة في الحقيبة الكبيرة ملابسه وملابس الأسرة وفي الحقيبة الصغيرة كتب وتذاكر تكلم جميل مع الموظف وانتظر في المطار ثلاث ساعات احضر الموظف الحقيبة الكبيرة والحقيبة الصغيرة ذهب جميل واسرته الى مكة واقامت الاسرة في فندق قريب من المسجد الحرام شهرا هو سعيد والاسرة سعيدة ايضا التدريب الرابع اقرأ الفقرة ثم اجب عن الاسئلة محمد مهندس الماليزي يريد السفر مع اسرته الى السعودية للعمرة والزيارة ولديه حد على الخطوط الماليزية ويريد تأكيد الحد معه اربع تذاكر تذكرته وتذكرة زوجته وتذكرة ابنه وليد وتذكرة ابنته سارة في جواز السفر تأشيرة الدخول وتأشيرة الخروج محمد سيسافر إلى جدة بالطائرة الماليزية تغادر الطائرة الساعة الرابعة عصرا يحضر هو وأسرته إلى المطار قبل السفر بساعتين سيقيم محمد شهرا في مكة وسيسكن في شقة قريبة من المسجد الحرام انتهت الوحدة